حتى إنه لربما لا يتأثر بها الماء لا في قليل ولا في كثير. ليس كذلك. فإذا قلنا إن ذلك للنجاسة، إن العلة في النهي عن الغمس للنجاسة، فمعنى ذلك أن الماء القليل يتغير بملاقات النجاسة ولو لم ولو لم تغير أحد أو احتمال. ليس كذلك.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 غير معقولة المعنى لها حكمة كما عرفنا سابقا عند الله عز وجل لكن نحن لم نطلع على ذلك وإذا كانت تعبدية لا يمكن أن نرتب عليها أحكاما مبنية على إدراك العلة ما يمكن مثل الحكم بالنجاسة إذا كانت تعبدية ما نستطيع نحكم بالنجاسة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 على هذا الاحتمال يتغير بمجرد ملاقات النجاسة والكثير كبئر بضاعة حديث القلتين لا يتغير إلا إذا تغير أحد أوصافه بالنجاسة لاحظتم فإذا رأيت ذلك جميعا عذرت العلماء رحمهم الله لماذا تفترق أقوالهم ولماذا من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 يهوى السباحة لا مانع واضح له أن ينغمس لكن وهو جنب لا لماذا احتمال النجاسة غير وارد فنقول للتعبد قضية تعبدية أنت جنب لا تنغمس غير جنب انغمس ولو كان الجنب أنظف من غير الجنب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 لكن هذا الماء الكثير هل تسلب طهوريته بمجرد الانغماس الجنوب فيه؟ هذا هذا فيه نظر وفي إشكال؟ ولذلك لم يرد عن الشارع أنه نهى عن الوضوء أو الاغتسال من الماء الذي انغمس فيه الجنوب. هذه المسألة تحتاج إلى تأمل ونظر.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 här är det som är hadith till detta berättelse och dess tal. Vi återvänder till berättelsen som följde. Bismillah al-Rahman al-Rahim. Alhamdulillah, Rabb al-alamin. Och sallallahu sallam wa barak ala nabiya Muhammadin wa alaihi wa sallimah taslima kethera ila yom al-din. Ama shaykhina, öll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 لسانه لسانه يقع في الماء، فإذا قلنا إن المشكلة في اللعاب فلا شك أن الماء ساء، وكيف يتأتى له أصلا أن يشرب دون أن يمس اللسان الماء؟ فلا بد أن الماء يخالط فمه بما فيه اللسان واللعاب، فهذا أمر، ومن ثم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 مصاب بداء الكلب أو غير مصاب النبي صلى الله عليه وسلم لم يفصل وترك هذا التفصيل يدل على عموم الحكم فالكلب بكل بمج... ما يصدق عليه أنه كلب إذا فعل ذلك إذا ولغ حتى لو كان صغيرا جروا فإنه يصدق عليه هذا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 هذا ما عليه دليل أو نحمله على معنى أضيق بل هو نادر وكيف نكتشف أصلاً أنه مصاب بداء الكلب داء المعروف قل الكلب هو المصاب بداء الكلب بس طيب ونحتاج نفحص الكلاب كل ما جاء كلب ولغ في إناء نجي نسوي لها تحليل دم وتحليل خلايا مخ من أجل أن نكتشف أنه مصاب بداء الكلب ولا لا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 Iljarifa, ha talat bil-helm. Fel kelb, huna menna kull-esad, huna menna kull-kelb, elma rruff fakat. Wala naħħussuhu binaw in, minn enwa il-kidab. Ida xerib, elkelbu. Fi ina ihadikum, felliarusil hu sabban, tabban ina ihadikum, li satt maksuddeh li datiha, low kan il-ina mustahar.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 لكن هذا اللي جلس يلحسه نصف ساعة نقول هذا ما ما حد يتعرضه طاهر مطهر ما عليه أي خلاف هل هذا هو المقصود هل هذا هو الفهم فمن نظر إلى لفظة ولغ قال ولغ فقط هذا في المائع ولو جاء وأكل طعام ولوث الإناء ولو أنه جاء ولحسه إذا كان فارغا فإن هذا لا يؤثر ولا يغسل سبع مرات ولا شيء فهذا هذا فيه نظر ما هي العلة؟ نعمد من النظر في العلة أولا إذا قلنا إن القضية تعبدية فخلاص نقول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا ولغ ونحن نفهم في كلام العرب أن الولوغ إنما يكون في المائع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 فمتى نخص ذلك إذن بالولوغ في في السائل في المائع سواء كان نعم إذا, لم... إذا قلنا أن العلة تعبدية فلك أن تخصه لكن لا تلقي الكلام جزافا فعليك بالتفصيل والتبيين فالإطلاق والإجمال دون بيان قد أفسد هذا الوجود وخبط الآراء والأذهان كل أواني أتأقول هذا مختص بالإناء ليش مختص بالإناء؟ قل لي أني أعتقد أن القضية تعبدية أقول لك ذلك خلاص لكن تقول العلة معقولة وهي النجاسة ويالحس نصف ساعة وتقول لي ما يتنجس هذا كلام غير صحيح ولا يغسل سبع مرات إحداها بالتراب فهذا الكلام غير غير مقبول نعم الآن ما هي العلة؟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 وإهدار للطعام ولهذا فإن فإن فإن من أهل العلم من يعلل قضية ذكر الشراب خاصة الولوغ لأنه ذكر لفظة الولوغ لأنها تختص بالشراب قالوا أصلا العرب لقلة الأزواج عندهم يحفظونها ويرفعن ولا يصل إليه الكلب إلا بش يعني يحتاج يفتح أقفال حتى يصل إليهم مش عندهم أصلا لا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 ما دام إنه ما ما حرك لسانه في المائع هذا ما يتأثر لو لو الإناء ما فيه إلا بمقدار هذا الكأس وثلاث أرباع لعاب من الكلب يسيل لعابه عليه فما الأبدًا نقول إنه يتنجس لنجاسة لعاب الكلب قطعا وأين يذهب لعاب الكلب؟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 ليس على أطلاقه نعم فعلى كل حال ثم أيضا إذا قلنا إن الأمر أن القضية للنجاسة نأتي للأحاديث الأربعة السابقة القضية الآن صارت معقولة النجاسة فهل يتغير الماء الكثير بولوغ الكلب عندنا إناء كبير كدر ما شاء الله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 لا يحكم بنجاسته إلا ب إلا بالتغيير وعلى كل حال الغالب أن الإناء لا يكون الماء الذي فيه كثير ولهذا في الروايات الثانية لو كانت محفوظة قال فل فليورقه فليورقه نعم طيب إذا قلنا أن القضية الآن أيضا للنجاسة إذا قلنا إنها للنجاسة هل يتعدى هذا إلى غير الإناء لو أنه جلس يلعق الثوب يلعق الثوب ما هو بإناء أو يلعق الرجل هل نقول بأنه يجب غسل ذلك سبع مرات والثامنة في التراب أو, أو إحداها بالتراب دعنا من الثامنة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 لكن الشيء الذي عينه نجسه مثل الله عزكم البول ونحو ذلك ومثل الكلب إذا قلنا بنجاسته والخنزير لو غسلته بمياه البحار ما يطهر خلاص عينه نجسه ما يمكن أن يطهر بحال من الأحوال طيب الآن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 مثل الحديث إنه غير كم مسألة استخرج سبعين مسألة كذا فالمقصود أن هذا هذا الحديث على قصر ألفاظه انظر ما تحته من المعاني ولم أورد إلا المعاني القريبة والقضايا الجدلية والقضايا الفرضية والقضايا البعيدة وكذا لا نذكرها أصلاً. نعم. فالفعقول الآن إذا قلنا بأن عين الكلب نجسه فمعنى ذلك إنه لو وضع يده أو فإن ذلك ينجس ينجس الإناء لكن إذا وطأ على بالجفاف.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 كل واحد عن كل واحد سبع مرات، ولا يكفي سبع، يكفي سبع، يكفي سبع مرات. طيب، الآن قال إذا شرب الكلب في إناء أحدكم فليغسله، فليغسله سبعاً. وفي رواية أحد من في رواية من حديث أبي هريرة رضي الله عنه هذا من طريق بن سيرين، هنقولنا جاء من عشرة طرق.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 متى تكون منكراً إذا خالف من هو الضعيف إذا خالف الثقات تكون منكراً جيد والثقة إذا خالف من هو أوثق منه تكون شاذة ولكن إذا كان الجبل قد انفرد برواية وسائر الثقات والروات لم يذكروا هذه الرواية فتكون زيادة لم يذكروا هذه الزيادة فتكون من باب زيادة الثقات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 ألهن، ولذلك كان الذي عليه عامة أهل العلم أن الأولى هي التي يكون بها التدريب. الأولى هي التي يكون بها التدريب، نعم. الآن لماذا قلنا الأولى؟ لأنها رواية الأحفظ والأكثر.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 عفرناه الأولى بالتراب فإن ذلك يكسر النجاسة وإذا قلنا إن هذا لداء موجود في لعاب الكلب والتراب يوجد فيه مادة تقتل هذا فهذا يحصل بالغسلة الأولى لكن لو غسلناه الأولى بالماء والثانية بالماء والثالثة بالماء طيب والرشاش اللي يتطاير من على ثيابنا وأرجولنا وآنية أخرى لربما هل نحتاج بعد نعفر؟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 نقول إن غسلته بالصابون ونحو ذلك لا يكفي عليك بأن تغسله بالتراب طيب غسله بالتراب كيف يكون غسله بالتراب هل نذر التراب عليه عفروه هذا هو التعفير هذا احتمال ولا نبد من خلطه بالماء ما يسمى تعفير إلا ذا خلط بالماء نقول هذا احتمال لكن إذا قلنا أن الأولى هي مغصولة بالتراب أو قلنا حتى الأخيرة ألسنا سنجري عليه الماء فيختلط الماء بالتراب فسواء خلطناه أول أو خلطناه حينما ذر هذا التراب عليه فالمسألة تحصيل حاصل ولا داعي لجدل كثير في هذه القضية هل يحصل المقصود بالذر ذر التراب عليه ولا بخلط بخلطه قبل من التراب والماء ثم بعد ذلك تعفير الإمام فيها فأحيانا بعض المسائل إذا نظرت إليها من الناحية العملية تجد أن القضية جدل جدل نعم و... و... و... وعلى كل حال تبقى قضية عندنا الرواية الأخرى حديث عبد الله بالمغفل مغفل فاغسلوه سبعا وعفروه الثامنة بالتراب هذا يعني رواية ثابتة صحيحة فماذا يقال فيها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 أو أنه من قبيل التكلف نقول الاحتياط له مدخل أنا عندك إناء قال أنا بغشله الأولى والثامنة بالتراب نقول الله يقويك فهذا ليس من التكلف والاحتياط له مدخل في ذلك لاحظتم والعلم عند الله عز وجل